يجب أن لا تهيمن التصوف والخزع البنات على عقول المسلمين التي أدت إلى هذه الوهنة السلبية هذا يجب ما يجب ثم بعدين الأمر لله من قبل ومن بعد التقصير حصل والمآسي حصلت نحن ما نفترض لسنا من الأرأيتية ما نفترض الشيء نخشى أن يقع نقول يجب أن نتفاذاه قبل أن يقع نتكلم في أمور وقعت المسلمين هذا كله يعني جرنا إليه مسألة إنه ينبغي المسلم لا يتعجل في التكثير لأنه ليس كل من وقع في مثل هذه المحظورات وكل من وقع في البدع أو وقع في الأمور التي ورد النص بالتكثير فيها خاصة اللي هي كفر دون كفر ليس كل من وقع فيها نحكم بكفره وضربت هذا مثلا على فساد الأحوال وانقلابها وأن الأحوال تنقلب أحيانا إلى عكس تنطلب إلى عكس فأغلب حكام المسلمين أحكام دورات يُعذرون فيها يُعذرون فيها على الأقل عن التكفير ما نقول من قصروا ما فيهم فسق ما فيهم فجور لا شك أن أكثر المسلمين فيهم بداعة وفيهم فجور وفيهم فسق وفيهم إعراض عن شر الله عز وجل ولولذلك مصروا على مصروا عليه لأن الله عز وجل ضمن لهم لو تمسكوا بدينه ألا يصابوا بذل وأن يعزهم وأن ينصرهم يمكنهم في, في, في, في, في الأرض لكن هذا التقصير حصل التقصير حصل ومدام حصل فما العلاج نتكلم في الطرق الشرعية العلاج هل العلاج يكفر الناس بعضهم بعضا لا العلاج أن فرث الأمور بطرقها الشرعية من يعني أوصلنا اجتهادنا بعد استنفاذ شروط الاجتهاد إلى القول بكفره لا مجامل فيه لكن هل توافر هذه الأمور هل توافر انتفاء الموانع حاصة انتفاء الموانع الآن موجود في أكثر المسلمين ما بين جهل ما بين إكراه ما بين استضعاف ما بين عدم إقامة دليل عدم في الأمر إلى آخرهم من أمور كثيرة جدا ما بين تأول المسألة الثامنة التي تتبع هذا الأمر هذا الموضوع المسألة التوقف والتبين وهي من البدع التي انتشرت بين ابناء المسلمين في بعض البلاد التي يكثر فيها الجهل طبعا مسألة التبين والتوقف هي من آثار التكفير والهجرة هي تابعة لمسألة التكفير لكنها لم تصل لحد التكفير وأقصد بالتبين والتوقف أن هناك مجموعات أو جماعات أو أفراد خاصة الذين ما أخذوا العلم على أصوله الصحيحة ولا تعلموا على العلماء ما عرفوا كيف يتناول وصوف أصوف أصول الولاء والبراء ويرتعوها إلى قواعد الشرع ولا عرفوا أقوال أهل العلم الراسقين في العلم فأخذوا نصوص الولاء والبراء ونصوص الوعد والوعيد فنظروا فيها فزعموا أنها تستدعي التوقف في إسلام جميع المسلمين أو أكثر المسلمين وأنه لا بد من الحكم بالإسلام من التبين من كل فرط هناك الآن وهذه النزعة هي بنت التكفير هي بنت التكفير والغالب أنها تؤدي إلى التكفير وقد كثرت في بعض الملتسبين للعلم الشرعي مما كما قلت لم يتعلموا على علماء ولم يعرفوا قواعد الشرع يقول أنه أجد أن المسلمين أصل فيهم العراض عن الإسلام وبعضهم يقول الأصل فيهم الردة وبعضهم يقول الأصل فيهم عدم تحقق الإسلام قد لا يحكم بالردة ولا الكبر لكن يقول لم يتحقق فيهم الإسلام فإذن أنا أتوقف في إسلام أهل القبلة إلا من عرفته وأوقمت عليه الحجة وتبين لي أنه مسلم فمن هنا قد لا يصلون وراء كل أحد او يعدون الناس معينين يصلون وراءهم والبقية لا يصلون وراءهم من عامة المسلمين قد لا يتعاملون التعامل الشرعي مع كل احد قد لا يردون السلام يعني بعضهم مثلا اذا قيل السلام عليكم اذا سلم عليه مسلم اخر مدام ما تبين له حاله يقول صباح الفل صباح الخير كل اهلا وسهلا ما يقول عليكم السلام يقول اخ شاء انه غير مسلم فأكون رقع كنت طبعا قد تستغربون هذه الظواهر وبعضكم قد يقول أين هي أنا أقول موجودة وإن كانت في بلادنا بحمد الله قليلة لكن ما عندنا عصمة من الله عز وجل إذا لم عالج الظواهر وصلت إلينا كما وصل التكفير لبعض أفراد وإن كانوا شذّا لتساهلنا وعدم عنايتنا بهذه الأمور فالتبين موجودة الآن وبدأت له مؤلفات وكتب وله يعني الآن زخم كبير بين طائفة من المنتسلين والعلم وتثار قضاياه خاصة في نصر وفي أفغانستان وفي بعض البلاد الإجتماعين هذه بداية المسألة التاسعة هي الكلام عن خطورة ونزعات التكفير قبل التكفير ولذلك أرى أن طلاب العلم يجب أن يهتموا بالأشياء المهندة للتكفير ويعالجوها قبل أن توصل إلى التكفير لأن الغالب ان ظواهر ونزعات التكفير إذا بدأت إذا لم تعالج قبل وصول أهلها للتكفير ففي الغالب إنهم إذا كفروا يصعب علاجهم حسب التجربة قديما وحديثا أن من وصل إلى التكفير الخالص في الغالب أنه يصعب علاجه لا يمكن في لحالات نادرة جدا خاصة العتاة الذين بيتوا التكفير أما الذين يمر عليهم الكلام بدون اقتناع وربما يتأثرون بعض التأثر هذه مسألة ظواهر تعالج فلذلك أقول إنه ينبغي أن نحذر ونحذر ونتنبه للنزعات الأولى الموهدة بالتكفير وإن لم يوجد بحمد الله التكفير بينهم من هذه النزعات التشدد في البراء والشدة في السلام في الولاء والبراء إلى حد يقع الناس في حرج يقع الناس في شيء من أشكلات مع والديهم مع قاربهم مع شيوخهم مع, تل... مع... مع... مع جملائهم مع المسؤولين بينهم مع أهل الرائي والمشورة مع كبار القوم وذوي الهيئات الآخرة إذا وجدت الشدة إلى حد يخرج عن الحد الشرعي المعروف عند أهل العلم فعرف أن هذه نزعة يخشى أن تصب للتكفير فيجب أن تعالج البراء والولاء أصل شرعي لكن له بوابطه وموازينه ينبغي أن يرجع فيه الأهل الفكر راسخين خاصة إذا عنه مواطف وتعامل مجرد الكلام النظري سهل تجد بعض المثلة الناس تفاجأ أنه هجر عمه أو خاله أو قريبة تسأله لماذا قال والله في بيته كذا من المعاصي وعنده كذا من التقصيرات طبعا ليست مكفرات فتناقش الشخص تجد أنه يعني عمله عمل معاملة الكافر أو قريبا من معاملة الكافر لا يكل زبائحه لا, لا, لا يحضر دعوته الواجبة قد لا يشارك في الأمور الواجبة له سرعا إلى آخره فإذن هذه نتجة عن شدة القول بالبراء كذلك في نسألة الولاء بعض الناس سجدوا يعد أصدقائه على الأصابع والبقية ما يدري عنهم أو يتبرى منهم لماذا يقول والله ما أجد على الدين الصحيح إذا فلان فلان فلان يا أخي لا ما صحيح ما أكثر ثقاف الصالحي فإذا وجد التشدد في الولاء تضيق دائرة الولاء إلى حد غريب لا يعرف أهل العلم وأهل الاستقامة والمعتدلين من ال... يعني طلاب العلم الشرعي فعرف أن المسألة فيها شيء أيضا من بذور التكفير الاستحلال استحلال ما لا يحل استحلال الغيبة أحيانا بغير وجهها استحلال القدح في المخالف وإن كان من المسلمين إلى حد التبديع والتكفير وفراج المله الملة أو دون ذلك أو استخلال الأفعال استخلال الوسائل غير المشروعة استعثال الضرب أو المكائد اللي فيها غدر خيامة استخلال المكيدة اللي فيها غدر خيامة أو استخلال الأسليب اللي فيه سؤدب يعني مثلا على سبيل المثال قد تجد وإن كان هذا بحمد الله يعني لم يكن مشهور لكن أقول قد تجد وقد وجد في بعض البلاد يعني من الظواهر أن يأتي طالب علم له رأيه في قضية من القضايا فيصعد على المنبر أو في قاعة من القاعات أو في مكامل الأمتنة يقرر أمرا من أمور الدين فتجد أصحاب هذا الصنف اللي عندهم شدة ربما يعملوا عملا غير مشروع في سبيل النكاية بهذا المخالف بما أن يخرجوا جماعة كلهم من المسجد أو يغير جلستهم بحيث يعني يجعلون اتجاههم وعكس اتجاهه أو غير مقابل له إما أن يعطونه الجمد أو القفى كما حصل في بعض المساجد في بعض البلاد يعني أساليب نوع من السلزاز والنكاية بالطالب العلم هذا المخالف لأنه يخالفهم طبعا هذه علامات من سمات الخوارج طبعا هذا الشخص قد لا يكون من الخوارج الآن لكن استمر ووجد من يعيده على هذه الأساليب قد يطفئ الكهرباء قد مثلا يرجم حجارة لتشويش على الحاضرين نحو ذلك أقول مثل هذه الأساليب لا يفعلها إلا أحد اثنين إما جاهل هذا يجب أن يعلم وإما صاحب هو إذا لم يصحح عمله ويجد من طلاب العلم من يبين له أن هذا غلط فستذيار به الأهواء وربما يصل إلى والله أعلم ثم ما هو أعظم من ذلك استباحة الأعمال التي تعد من الهسد في الأرض استباحة التفجيرات الإحراق النسف النكاية إلى حد يعني يتلف النفوس لكاية بالآخرين أو إلى حد يخل بالأمن أو إلى حد يوكع المؤمنين في فرقة يوكع أهل الخير في فرقة أو إلى حد يستعدي الأشرار على الأخيار يستعدي الأشرار على الأخيار لأن الأشرار لا يميزون من كان متدين وفعل شيئا حسب عن المتدينين ليس كذلك ما رأيكم إذن ألا يجب الأخذ على يد السفيه ممن ينتسب للتدين لسيما أن مثل هذه الأفعال كتمها وعدم معالجتها خطره على الدين وعلى المسلمين أعظم من خطر جميع كثير من أفعال الكفار أنفسهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ما شدد في قتل أحد من أهل أهوامه القتل الخوارج. لماذا؟ لأن عملهم يؤدي إلى الفساد في الأرض ويؤدي إلى الإخلال في الأمن ولأنهم يستحلون دماء المسلمين ويستحلون النكاية بالمخالف بكل وسيلة ونزعات التكفير تؤدي إلى هذا يا أخوان حتى لو لم تصل إلى التكفير طب الناس يقول لا يعني هذه مجرد عواطف أو مجرد يعني وجهة نظر أو اجتهادات خاطئة أو جهل تقول هذه المصيبة أن نترك هذه العواطف وهذا الجهل وهذه اجتهادات خاطئة لا نعالجها والعلاج لا بد يكون بكل وسيلة حتى ولو بإعلان مثل هذه الأمور إذا, إذا عسر العلاج بالستر بين المسلمين إذا عسر العلاج بالستر فلابد من أعلانها تاسيما والأمر قد وقع فيه الفاس على الرأس أن الأمر وقع فيه الفاس على فلا بد من لطلاب العلم هذا رأي من أن يعالجوا مسألة نزعات التكهير وسمات التكهير والظواهر والآراء والمواقف التي تؤدي إلى التكفير في النهاية ومن ضمنها هذه الأسالية قد يقول قائل وهذا حق أنه من علاج التكفير أو من, علاج أو من تفادي وضغوع التكفير انكار المنكرات وهذا حق فعلا هذا حق يجب أن يقال لأن من أسباب ظهور التكفير كثرت المنكرات يعني مثلا تجد شباب حدثاء الأسنان ما عندهم فرط ما عندهم تجربة ما لهم صلة بالمشايخ الذين يرشدونهم يرون منكرات كثيرة في المجتمعات الإسلامية يرون الضيب على المسلمين في كل مكان فلا يعرفون يعالجون هذه الأمور على القواعد الشرعية فيقعون في الأحكام الشديدة والكفر هذا صحيح هذا صحيح فلذلك يجب انكار المنكرات ويجب النصف المسلمين لكن لا يعني هذا عدم أيضا أخذ بأسباب العلاج الأخرى من التحذير من التكفير من تعليم الناس قواعد الشرع نحو ذلك من إرجاع الأمور إلى أصولها الشرعية من بيان أو كشف من يصر على التكفير إذا كان ممن يتسب له الخي ويقال والله يا أخوان هذه الفئة مكفرة ويجب حذر منها خاصة إذا أصرت أنا أقول هذه من الأسباب وظل بالعلم قد يملكون من هذه الأسباب أكثر مما يملكون من تلك الأسباب في بعض الظروف والأحوال فإذا لا يترك السبب لعلي العجل عن السبب الآخر قد أعجزنا عن, عن إن إزالة المنقرة كلها أليس كذلك؟ لكن لست عاجز عن البيان والنص بالكلمة إذا كنت ما أتهمت أحد بريء نعم أتهم الأبرياء والكلام الجزاف والكلام بغير تثبت هذا أرى أنه حرام لكن إذا, إذا كان طالب العلم يتكلم عن ظواهر موجودة عن نزعات موجودة عن اتجاه بدأت نكايته في المسلمين عن أيضا ظواهر بدأت تفرط صف أهل الخير بدأت تؤثر في أمن المجتمع تؤثر في أمنه تخل في أمنه فلا يسع إلا البيان والتقعيد والتأصيل وكشف الظواهر الخطيرة ما دامت وجدها وأعود فأقول نعم حقا هذه الظواهر قليلة جدا وشافلة لكن مع ذلك هي خطيرة والخوارج دائما في كل تاريخ أقل عددا بكثير من عموم الأمة ومع ذلك نكايتهم في الأمة عظيمة جدا فليس في المسألة في قياسها بمجرد قونها قليلة أو غير قليلة إنما القياس في, في وجودها عدد إذا ظهر الأمر واستبان وظهرت آثاره فلا يسعى أحد من طلب العلم السكوت هذا بالإضافة إلى أني أجد أن نزعة التشدد والتكفير قد تكون ملتبسة على بعض طلاب العلم فلذا يفذل البيان من الأسباب التي ربما تؤدي إلى ظهور نزعات التكفير أو التمهيد للوقوع في التكفير السرصرة في الأمور الكبرى التي ليست في مقدور صغار الشباب ولا في مقدور العوام لأن هذه السرصرة في هذه الأمور تشحنهم ثم تؤدي إلى سرعة الحكم بالأشياء يعني مثلا الكلام في مصالح الأمة العظمى التي ليست من شأن العوام ولا من شأن الصغار ولا من شأن النساء الثرثر فيها وتعبئة هذا الصنف وهذه الأصناف فيها تؤدي في النهاية للتكفير مصاح الأمة العظمة قضاياها الكبار التي ليس في المقدور هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الناس تعبئتهم فيها أنا أرى أنها من بواعة التكفير ومن أسباب إضافة إلى أن أعظم سبب للتكفير هو وجود المنكرات لا شك لا شك أن أعظم سبب لوجود التكفير هو المنكرات والإعراض عن دين الله عز وجل في أكثر البلاد الإسلامية ما نشك في هذا ولا يجحد هذا إلا جاهل لكن أيضا هناك بواعث أخرى نعرفها ونستطيع علاجها وربما يسهم بعضها الخير فيها وهو لا يشعر فأنا الآن أتكلم مع طائفة من طلاب العلم أمثالكم لست أتكلم للناس جميعا فلذا أنا أكلم هذا الصنف منكم وأمثالكم لأنهم يدركون هذه الظواهر ويستطيعون علاجها ويرونها في المجتمع السرسرة كثرة الكلام شحن القلوب كما تفعل بعض النسارات وغيرها بغير بصيرة بغير بصيرة بغير هدى كان الكلام في العلماء الكلام في الولاة الكلام في المظالم الكلام في الأثرة هذه قضايا عامة كبيرة لا تستوعبها عواطف الصغار ولا عواطف النساء ولا عواطف العوام ولا عواطف كثير من ابناء الأمة فالترفر فيها مطائل وراءها إلا أنها سمه من سمات الدعوات الإسلامية أو كثير من حركات الإسلامية معاصرة أو سمه من سمات العصر الحديث أسلوب الأسالي بالصحافة ليس هذا مغرر الطالب العلم بأن يجاري وينشر بين أهل الخير هذه القضايا مع أنها هي الموهدة للتكفير وهي الموهدة للعنف وأنا لا أضمن طالب علم يتساهل في هذه الأمور ويظن أنه يضبط الشباب يوم من الأيام لا أضمن أنه يعني يستطيع ذلك بل ربما يأتي يوم من الأيام تشحن قلوب الشباب والعوام والنساء وغيرهم بهذه القضايا ثم ينفلت الأمر ويعني بوادر ذلك رأيتهم شيئا منها السرطرة في المسائل العلمية أيضا كبيرة التي لا يستطيع الناس الحكم فيها في مسألة الكبائر وحكم أهلها مسألة الكفريات وحكم أهلها البدع بأشكالها وحكم أهلها وموقع في القضايا الحكم بغير ما أنزل الله ونحوها من هذه قضايا كبيرة ما يستسع لها عواطف الصغار ولا عواطف كثير من الناس هذه تناقش عند أهل العلم نعم تبين للناس بكتب تبين لناس منحضرات لكن بيان يناسب الناس تبين القواعد والأحكام والوصول تبين القضاة الرئيسية التي تناسب خطاب الناس لكن انزال الاحكام على الاشخاص تطيق الاحكام على الهيئات تطيق الاحكام على الدول تطيق الاحكام على الجماعات بالمجالس هكذا عندما نهب ودب هذا من اسباب ظهور نزعات التشدد. والتشنج والتكفير كذلك ال ال الكلام في مثل البيعة والقروج وإلزمات الناس بما لا يلزم لأنه من فعل كذا فهو مبتدع ومن فعل كذا فهو فاجر و... يعني الناس أحيانا تعطيهم قواعد بنزلونها على غير أصولهم فلذلك سمت أهل العلم الذي نعرفه إنهم إذا جلسوا في المجالس العامة المجالس العامة جارس الصغار مجالس كذا يقرؤون كتب تناسبهم يطرحون قضايا تناسبهم يطرحون أحكام تتعلق بأعمالهم اليومية التي يدركونها أما القضايا العامة الخطيرة قضايا التكفير قضايا البيعة قضايا الخروج قضايا الحكم على الناس الحكم على الناس فضلا عن الحكم على العلماء وأنثارهم ما كانت تثار في المجالس العامة أبدا السرسر هذه ما عرفناها إلا في الأون الأخيرة عند بعض المتكلفين والذين يزعمون أن هذا من أعمال حسبة وأذكر أن وردني كم مرة يعني شكوى لبعض الغيورين من كثرة كلام الناس في عالمهم هم الشيخين وأنه إذا تكلم بعض الناصخين أنه لا يجوز قالوا لا هذا أمر في خطر فلابد من بيانه للناس شوفوا الشبهة هذه شبهة شيطانية تستبيغ الكلام في علماء الأمة في مشايخك في القدوة بمجرد أن تقول أن هؤلاء فيهم فساد وفيهم كذا وكذا, وكذا. فنلازم نبين للأمة وأن هذا مهم من, من باب الغيبة إذا ما كانت هذه الغيبة وإذا ما كان هذا هو البهتان فما أدري ما الغيبة هو البهتان. هذا نموذج وموجود ونعلمه ومن الظواهر المزعجة التي بدأت تكثر في مجتمعاتنا الآن كثرة في الثرصرة في القضايا الخطيرة في الأشخاص في الهيئات في الجماعات في الأمور في مصالح الأمة العظمى ثم يأتي ممن ينتسب للعلم من يعني ربما يشارك الناس ويؤيدهم أو يسكت ويصمت في مثل هذه المجالس ولا يبين ولا يعرض فيظن الناس أن هذا مشروع بل ربما بعض القاصرين من ينتسبين للعلم يدعي أن هذا المشروع فيزيد للظاهرة استفحانها من ذلك أيضا من نزعات التي توصل للتكفيق. الكلام ب الناس الكلام عن نيات القلوب الاستجابة للشائعات الحكم على أشخاص في أمور لم تثبت أو لم تقم عليهم الحجة فيها الحكم على المخالف دون نقاشه قبل نقاشه استدعاء الاخرين على القصد استدعاء المخالف او استدعاء الخصاء ال... الاخرين على المخالف في الراي انا ارى أن هذه الظاهره خطيره وأنا اظنها من سمات الخوارج انسان طالب علم أو انسان له خلاف مع طالب علم أو مع احد المشايخ طبعا هذه الخلاف يرى انه خطير وكذا وكذا يذهب فيستعدي المشايخ لاخرين يستعدي المجتمع ربما يستعدي غيرهم كان هذا له راي خطير وهذا هذه مساله هذه تؤدي لفتنة بين المؤمنين وهي من سمات الفواج الاستعداء هذه مسألة خطيرة جدا لا سيما الأكثر ما يدار يدور بين طلاب العلم والمشايخ من أمور خلافية حتى إن وإن قال بعضها أنها بدع وبعضها هذه أمور خلافية فالاستعداء أرى أنه من الوسائل التي تؤدي إلى التشدد والتشنج وتفريق ذات البين وشحن القلوب المسلمين بعضها على بعض مما يؤدي في النهاية إلى ربما تكفير بعضهم لبعض وهذه هي النزعة التكفير والهجرة أو التكفير عند الخوائج من ذلك أيضا من النزعات سلوك مسالك تخالف أهل العلم في التدين هذه الحقيقة وإن كانت أحيانا تحدث عن تورع أحيانا تحدث عن تورع لكن في كثير من الأحيان تؤدي إلى غرس مذاهب واتجاهات ربما تصل إلى مذاهب الخوارج أو تصل إلى التكفير بذلك الشذوذ عن العلماء وعن عموم طلاب العلم في قضايا وإن كانت اجتهدية إذا اجتمعت الشذوذات عند شخص فإنه ربما يكون نزعة نزعة التنطع في الدين والغلوب مثل تحريم بعض الأشياء الحلال أو التي ما حرمها العلماء مثل تحريم الدراسة مثلا تحريم الدراسة في المدارس هذه النزعة قد يتجه لها شخص تورعا هذه مسألة خصة لا نبدعه ونقول هذا أمر إنسان تورع هذا حد اشتعاه أليس كذلك لكن أن يدعو إلى ذلك وأن يعتقد أن مخالفه مبتدع وأن يدعو إلى ترك الدراسة ويثبت ابناء المسلمين عنها بدعوة أنها بدعة هذا شذور ويؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى مباهب الخوارج وعليها تحريم حمل البطاقات تحريم حمل العمله طبعا كما قلت احترس اعرف ان هناك ناس يتورعون عن هذه الامور تورعا هذا لا فائد راجع راجع لهم وامرهم الى الله عز وجل ونحسبهم ان شاء الله من الصالحين بانفسهم كيفهم لكن يجعلون هذا دين ويتهمون بما دي من, من خلفهم إذا قال المشايخ والله افتوا بضرورة حمل البطاقة في الصورة بدأ يتهم من نيات المشايخ وأعماله هذه بدعة وهذا ما أردت أن أنهى عنه وأقول أنه ظواهر ربما بدأت تنتشر فعلى إيحال هذه مجرد أمثلة وأعود إلى ما بدأت به وهو إلى أن الكلام في التكثير أمر ينبغي أن نتفاداه إلا عند الضرورة وأرى أن في مثل الأحوال اللي نعيش الآن من الضروري طلاب العلم أن يجل الأمور عالنا بكل الوسائل وأن يبينوا للناس القواعد الصحيحة في التكفير وأن يجل الأمر وإن أدى هذا إلى الكتابة الصحف وإلى استعمال وسائل الإعلام المشروعة وإلى اعلان ذلك في محضرات وندوات ودورات بل أنا أدعو طلاب العلم إلى مثل ذلك في هذه الظروف لأن الأمر وصل إلى حد الإضرار بالمسلمين والإضرار بأهل الخير ووصل إلى حد أن تظهر ظواهر نخشى أن تكون جذور للطوارج ونحن حديث عهد بقصص التكفير والهجرة وبجماعة التبين والتوقف فالسعيد من وعظ بغيره فعلى أي حال هذا اجتهادي وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين توفيق والسداد والرشاد صلى الله وسلم وبركة عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأعتذر عن الإطالة لكن لعل الموضوع جرني إلى ذلك رغما عني يقول قد يتردد بعض طلبة العلم عن كلاما هذا الموضوع لأن بعض صحاب الشر والفساد قد يستغل كلام العلماء وطلبة العلم العلم في وصم الشباب المتدين بهذه الفرية ومن ثم يبني عليها كثيرا من لوازم الباطلة ضد الشباب لماذا لا نسبق المتقولين على الدين نسبقهم بالبيان أنا أقول من التقصير اللقاء فيهم في طلاب العلم ومن ضمنهم يعني كثير من, من عليهم الشراف وأنا أول مقصري من التقصير اللي حصل إنه ما حصل بيان لماذا هذه في وقت كافي قبل. ليعرف الناس أن أهل الخير لهم عندهم بصيرة في هذا الأمر وأنه ما صحيح أن كل شاذة تحدث تفسب عليه لو أنه من خمس سنين وعشر طرحنا هذه القضايا بشكل كافي وحذرنا من نوازع التكفير لما علمنا أنها وجدت فعلا أو خشينا أن تصل إلينا لأننا نعرف أنه منذ سنين انتشرت لعب الكتب في التكفير ونعرف أنه منذ سنين وجد شواهد جاءوا بالتكفير ونعرف أنه منذ سنين القضية تدار في مجالس بعض المنتسبين للعب إذا كنا نعلم ذلك فلماذا لم نعالجهم بشكل ظاهر نحص أنه مجتمع منه وحصل الشباب والآن لا يسعى أحداً السكم فإذا دعوة أن بعض الشهر والفساد يستغل الكلام هي دعوة غير صحيحة بل يستغل الصمت وأنا أدعي أن الصمت هو الذي يستغل فعلاً فيتكلم الرواي بضهر ويتكلم من لا علم له ويتكلم المتقول على الدين وطالب العلم الساكن لماذا يخشى أن يقول في أهل الخير ما هو صحية أولا المكفرة يسعون أهل الخير وإن كان ظاهرا مخير بل أهل شدود خالفوا للسنة والجماعة وثانيا نحن نتكلم بحق يا أخوان نميز بين حق والباقل في كلامه إذا كنا نخشى أن يفهم الناس خطأ فلنتفادى هذا فلنتفادى ما نخشى بالبيانة التفصيل نذكر الفساد ونذكر الخير ونحذر من الفساد وندعو إلى الخير ونقاعد للأمور تقعيد شرائي ونميز بين الصالح من غير الصالح من من ينتسبون للخير ونعترف بوجود الخطأ إذا كانت موجودة في بعض من ينتسبون للخير إذا لم نعترف ما نتركها إلى أن تكشفها الأحداث كما حصل في الأول الأخيرة وأعتقد أن هذه خطأ الصامتين حينما تركوا هذه الظواهر بدعوة عدم كشف لناس نحسبون على الخير وأن الناس قد لا يميزون أقول تحملوا نتيجتها الآن حلمت عن نتيجة السكوت وإلى الآن هذا السكوت خطأ السكوت خطأ فأقول الدعوة ليست صحيح والأنسان إذا بيّن ما عليه إلا والناس يميزون بين الحق والباطل كون أهل الشر يستغلون بعض كلام الخير ضد بعض الآخر هذا أمر يجب أن يتفاداه في أسلوبه الذي يطرحه يبغي أن يطرح طرح متوازن عاقل مؤصل مبني على النصوص يعترف بالحقائق يعالج الظواهد ومع ذلك قد يستغل الكلام أمرنا إلى الله عز وجل لكن أيهما أولى الصمت أو الكلام بالحق في هذه الظروف هذا هو الذي نختلف عليه وأنا لا شك عندي أنه يجب أن نتكلم بما نعلم يقول ألا يكون من أسباب التكخير الجوهرية حجب العلماء عن صورة عن صورة كذا عن الشباب وعامة المسلمين نعم حجب العلماء بأي صورة كانت عن الشباب وعامة المسلمين هذا كلام حقيقة يعني كلام عاطفي من حجب العلماء عن الشباب هذا الكلام فيه نظر علماء ابوابه مفتوحه دروسه مفتوحه اضرب لكم مثل درس الشيخ عبد العزيز المفتوح كم العدد اللي فيه بالعشرات فقط بالمئات احيانا ينبغي دروس الشيخ زهرها عشرات الالاف في مثل الرياض من حجب من حجب الشباب المشايخ على الشباب المسايخ مفتوح هبوابهم ودروسهم وقلوبهم للشبه هذه دعاوة حديثة أن يكون هناك صعوب أحيانا أو بعض العراقيل هذه طبيعة الظرف طبيعة الوقت أصبح الناس تحكم حياة في حياتهم الأسليب الحديثة العمل الرسمي وما بعد العمل الرسمي المواعيد الانضباط في كذا هذه أمور تحكم حياة الناس كلهم التجارة تحكمهم هذه الظروف والمشايخ تحكمهم الظروف طلاب العلم المؤلم الذين يتقنون أمورا وتحكمهم هذه الظروف ماهم مسيبين فإذا من حجب المشايخ أو الشباب عن المشايخ ما أظن أن أحد حجبهم وليس الاسترشاد بالمشايخ عسير لسيما أن الوسائل ممكنة الشباب الذين لا يمكنهم الفضل عن المشايخ يسمعون شرطتهم يقرؤون كتبهم يتصلون فيهم الهواتف يتصلون بهم عبر تلاميذهم الوسطاء هل المسألة ليست صحيحة إلى هذا الحد نعم قد يكون في يعني التفاف الشباب على مشايقهم على مائهم صعوبة هذا نعم لأن الظروف الزمن اختلفت لكن نسميه حجب الذي فيها مبالغة وهذا أسلوب أظنه ما هم من مناسبة في بيئتنا وفي أحوالنا لأننا نعرف أن المشايخ ما أصدوا أبوابها وكما أقول الوصول إليهم متاح ثم هذا السؤال يقول السلام بعد السلام عليكم ما الضابط في الشدة في الولا والبراء الضابط هو منهج الألماء الكبار فاسألوا أهل ذك من كنتم لا تعلموا لأنه قد أنظر الآن بتنظير فليكن لا يكون واقعي فأنا أردكم إلى أمر واقعي جدا المكياس هو تطبيق اللهم أهل العلم الراسقين في العلم تطبيقهم للولا والبراء هو المكياس ثم أن الولا والبراء أمره واضح الاعتدال هو المكياس المعتدلين من أهل التدين هم المكياس يقول أنه لا تظن أن الناس في قضايا الأمة العظمى وكبار مسائل العلم نشأ من عدم وجود من يتكلم فيها ومن يوضحها للناس وإلى آخرة نعم هذا السؤال وجيب لكنه غير صحيح أنا أقول, أقول أن طلاب العلم يستطيعون أن يحجرون على الناس اللي يتكلم الناس الآن عودهم الإعلام وعودهم الواقع وعودهم ظروف اختلاطهم بالأمم بأن يكلموا فيما يشعون لا أنا اللي أتكلم فيه هو الثرثرة باسم الدين باسم الشرع باسم طلاب العلم وأن يتصدر ذلك ناس من المربين للشباب من الدعاة من طلاب العلم أن يجعلوا ذلك منهج لهم أما أن نحكم فأن نكمى فالناس أو نستطيع أن نتحكم فيها فالناس لا نستطيع لكن يكون ذلك حسبة يعني يكون هذا على أو منهج لبعض طلاب العلم يربون عليه العوام ويربون عليه الشباب هذا هذا هو الذي أنا أنكره فيجب أن طلاب العلم يبينوا وإلا فمن الأصل حتى في تاريخ الإسلام القديم والعوام إذا تحدثوا من حادثين في يتكلمون في كل شيء وقد يعزلون وينصبون مثل أوهم الأكثر مالنا وماله العوام جررنا إلى أن نتبنى مناهج خاطئة حتى كثير من المثلقفين وكثير من الأدباء وغيرهم من يلتزمون الشرع قد يترسلون في هذه الأمور مالنا وماله الواقع لا يفرض نفسنا نفسه علينا الواقع لا يفرض علينا ولا يجعلنا نتخطى المنهج السليم أنا أقول يجب على طلاب العلم أن يبينوا الناس وأن أن الحق أن هذه الأمور يجب أن يتكلم فيها إلا أهلها وأن لا يجاروهم وأنهم إذا سمعوا في المجالس هذا الأمر يناصحوا بأنه لا يجوز امر الأمر يستغل فيما يسعكم وفي ذكر الله وما ولاه لغيره من الأمور التي تهم الناس فإذن أنا أقول فرق بين الواقع وبين مجارات الواقع أما أن يكون نشأ من عدم وجود ما يتكلم فيها ويضحك هذا ليس صحيحا على إطلاقه وكنت أتمنى أن أكثر طلاب العلم إذا حضروا مثل هذه المجالس كما قلت أن يقرر الأصول لكن حاصل أحيانا غير ذلك وهذا ما أقصده أنه أحيانا يحصل غير ذلك ان طالب العلم يجاري مثل هذا الحديث ويشارك فيه ويكون له رأي يترثر مع المترثرين هذا هو الذي أنا أخطئه وأرى أنه سمى ظاهرة أنا ما أتكلم عن ظواهر أو أمور قد تحدث الشخص أو شخصي أقول أنه ظواهر كثيرة يعلمها الكثير من طلاب العلم فإذا يجب علاجها أما أن نتحكم في الناس أو نضبطهم هذا أمر قد لا ندركه والأمر لله من قبل ومن بعد قد لا نستطيعه لكن نعمل ما يسعنا ولا نقع في الخطأ مجاراة للناس والله أعلم شرايكم ما نتوقف يقول ما راحك لهذه القواعد تكفير مهمة تحتاج إليها كثير من الشباب المسلم ماذا رأيك لو تم تعميمها بأي وسيلة أي حال أنا سبقا في هذا الموضوع بقريب من هذا الكلام منذ خمس سنوات ومنذ سنتين ومنذ ثلاث سنوات وبعض الكلام يعني نشر لكن على غير هذا التقعيد أو على غير هذا السياس وبعضه يوجد ضمن بعض هذا الشيء يوجد ضمن كتاب الخوارج الذي صدر أخيرا في سلسلة الأهواء في حلقة كما يوجد ضمن كتاب جديد اسمه من قضايا الصحوة فترة الأخيرة من هذا الموضوع طبعا نسسته بما يناسب العامة أنا أتكلم الآن في مجلس انا أعتبره مجلس الخاصة في مجالس الخاصة كلامي هذا لا أرى أنه ينشر إلا بتقعيد وتفصيل وعرض على المشايخ وأهل العلم بتقعيد وتفصيل وببيان وبأسلوب يناسب عامة المخاطبين لا يعني هذا أن ما أقوله لكم لا أرى أبي الثارب لا أرى أن يثار لكن يثار بما يناسب الناس موكلة من خاص لكن التعبير والتقعيد الذي ذكرته أنا أظن لا يناسب إلا أمثالكم من طلاب العلم وأما مثل علاجة مثل هذه الأمور بالأسلوب الذي يناسبها بنت الناس فكما قلت أنا بدأت فيه له على شكل معالجات مناسبة في كتاب القوارج وفي الكتاب الآخر وربما إن شاء الله إذا تهيى وقت وإذا رأيت أن هذا مناسب بعد اشتشارة أهل العلم ومشايخنا الكبار ان مثل هذا الأمر ممكن ينشط فلا يعني حرج عندي بسم الله الرحمن على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نبدأ ببعض الأسئلة منها أسئلة سابقة وأسئله وردت اليوم من الدرس القادم أو من الدرس الماضي فمن الأسئلة السابقة هذا سؤال عن إمرئ القيس الكنبي الشاعر صاحب المعلقة يقول هل أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش في زمنه ثم ذكر أشياء كثيرة حول هذا الموضوع وخلاصة السؤال أنه يسأل عن بعض المعلومات في هذا السؤال علي حل بعض الأشياء التي أوردها ليس عندي منها علم بل أغلب ما أورده مما أوردته الكتب التي لا توسلق فاللي أعرفه أو اللي أفهمه إلى حد الآن مع أني ليس عندي علم أبطع به أن أمر القيس لم يعاصد أو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن صاحب المعلقة وأن هناك من يسمى مرء القيس عدد كبير من العرب ومنهم شعراء أيضا هذا حد علمي ومع ذلك لا أجزم به لقية الأسئلة هيضة تتفرى على هذا السؤال وحكمها حكمها وسؤال آخر أيضا يسأل عن كلام للشاطبي في الاعتصام يقول أنقل لكم نصا من كتاب الاعتصام ولا أدري هل هو على إطلاق أم لا يقول هذا ما نقله عن الاعتصام إن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال كيف والكافر ينكر ذلك المال أشد الإنكار ويرمي مخالفه به ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال ثم ذكر المجلد والصفحة لكن لم أتمكن من الرجوع إلى كتاب الاعتصام لكن الذي فهمته أن قصد الشاطئ رحمه الله أن الكفر التكثير باللوازن هو التكثير بما يقول إليه القول لا يعني بالضرورة أن يكون كفر من كل الوجوه أو أن به صاحبه لا سيما ينكر ذلك ومثال ذلك في ذهني القول بأن تعطيل اسماء الله كفر ثم لو فرعنا على هذه المسألة وقلنا أن المؤول المؤول الذي أول صفات الله عز وجل يؤول قوله إلى التعطيل فهل يكون قوله كف بمجرد أن قوله يعول إلى التعطيل وهو قد لا يلتزم ذلك أو لا يريده طبعا لا لا يلزم كل من قال بالتأويل مع أن قوله يعول إلى التعطيل لا يلزم أن, أن يكون قوله كف ولا أن يكون كاف هذا ما فهمته من العبارة ومع ذلك العلي أرجع إليها في الاعتصام يتبين من السياق بما هو أطول من ذلك ثم سأل عن ملاحظات هل على الكتاب ملاحظات في الجملة كتاب الاعتصام من أجود الكتب التي رسمت المنهج في كثير من مسائل العقيدة خاصة فيما يتعلق بالبدع والأهواء والافتراق ونحو ذلك وأغلب ما فيه يوافق منهج السلف وصاحبه حريصا على ارتزام منهج السلف الصالح وقد وفق في كثير من العمور في استقراء منهج السلف وتقعيده ووضعه على شكل مناهج وقواعد وأصول ممكن أن تكون مرجع لطلاب العلم ومع ذلك فيه بعض المسائل التي خلف فيها السلف لكنها مسائل معدودة هي أشبه بالزلات وليست ولا تدخل في المخالفات المنهجية وعلى هذا فأظن صاحب الاعتصام وما في كتابه أيضا هو أقرب إلى تقرير منهج السلف وما فيه من اخطاء, أخطاء جزئية مثل مخالفته للسلف في مساله تحسين التطبيع ومثل موافقه لبعض للمتكلمين في بعض المتكلمين في بعض المسائل في الصفات وغيرها ففعنده بعض الاشياء التي اشبه بالاجتهادات التي لا تجعلنا أو لا فصل الى حد أن نقول انه ممن فارق اهل السنة في بعض في هذه الأمور أو في بعضها لكنه اجتهد اجتهدات لا شك انه لا يرافق على الفقه عليه السلام فعنده زلات اشبه بزلات بعض الأئمة الذين خدموا السنة ويعدون من أهل السنة لكن وافقوا المتكلمين في بعض المسائل مثل النووي والبيهقي ونحوه ثم قال ما رأيك في قول القائل من لم يكفر الكافر فهو كافر يعني هذه مقولة ليست صحيحة بل لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جايل لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جايل لأن هذه كلمة مطلقة تحتاج إلى قيود كثيرة وإطلاقها بهذه الصورة لا يستقيم مع القواعد الشرائية لأن كلمة من لم يكفر الكافر من, من لم يكفر الكافر فهو كافر فيها حكم جزاف على الناس ثم من هو الكافر الذي لم يكفر ثم بأي صورة أو على بأي حق كفرنا كل من لم يكفر هناك أمور لا شك إنها قد تنطبق على هذه القاعدة لكنها يجب أن تعبر عنها بغير هذا التعبير فالكفار القلص لا شك أنهم كافرون كاليهود والنصارى والمشركون كاليهود والنصارى والمشركين فهؤلاء لا شك أنهم كفار ولعظ المسلم يجادل في ذلك ومن متردد في هذا فهو إما جاهل وإما صاحب هو ربما يكفر بذلك لكن مع ذلك فإن هذه العبارة <تصفيق> مطلقة لم تقيد لأن هناك من يكون كفره كفر عملي أو كفر أصغر أو كفر في الحصال وليس في كفر في الاعتقاد يعني فيه خصلة في كفر فلا صح صحا نقول من لم يكفره فهو فكل أصحاب المكفرات الذين لا يخرجون من المله أصحاب الأمور المكفرة الذي يقعن فيها وهي لا تخرج من الملة لا يصح أن من لم يكفرهم فوقات وأكثر أنواع الكفر بين أهل القبلة من النوع الذي لا يخرج من الملة مثل اكتثار المسلمين بين بعضهم بعض سمع النبي صلى الله عليه وسلم كفر وكما قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضك برقابة بعض وهذا يعني كفر عملي غير مخرج من الملة وكذلك في مسألة تصديق الكاهن وكذلك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كذلك في مسائل كثيرة هي كفر دون كفر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أحوال الكفر ومن يطلق عليه الكفر فيها لا يعني أنه كافر خارج من الملة ولا أنه ليس من المسلمين إنما هي كبائر البنوب التي تسمى كفر من باب التغليض أو من باب الكفر المجازي كما يقول بعضها العلم وإن كان هذا قول مرجع أو من باب الكفر العملي غير الاعتقادي أو الكفر بمعنى المعصية وكل هذه الفاظ صحيحة فإذن الكلمة على إطلاقها لا تصح لا سيما في هذه الظروف وهذه <تصفيق> الأيام التي كذر الخوف فيها ووجد من الجهلة لن يقول بمثل هذه اللوازن الخاطئة أنه من لم يكفر الكافر هو كاف المهم أن القاعدة هي نظر تحتاج إلى تبصيل وأكثر من يطلقونها يطلقونها على معنى غير صحيح وهذا إذا يسأل عن ترك الصلاة يبدو كل الأسئلة حول الكفر نظرا لأن المحاضرة الماضية الدرس الماضي والذي قبله فيه إشارة إلى مسألة قواعد التكفير هل ترك الصلاة يكفر وإن كان يعتقد وجوبها كما سمعت أن مثل هذا الأمر نعم هذه ستأتي في في الشرح في هذا الدرس أو الدرس القادم فلا استعجيلها لكن لا مانع من نشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم هل ترك الصلاة إذا كان يعتقد وجوبها إنما تركها كسلا وتهاونا هل يكفر كفر نصر جميع الملة أو لا فالصلاة خصت بنصوص كثيرة في مسألة تركها أو تاركها لأنه ورد أحاديث كثيرة في كفر تارك الصلاة والتغليض في ذلك فلذلك اختلفها العلم فمنهم من يقول أن من تركها وداوم على تركها فهو كافر وكفره مطرج من الملة ويترتب عليها حكام الكافرين حتى وإن, وإن لم نتبين اعتقاده ومنهم من قال لا إن لا شك عظيم وهي من أعظم الزنوب وأنها من تركها متهاونا يرتكب ذنبا عظيما لكن مادم يعتقد أنها واجبة فلا يخرج من الملبة هذه مسألة كما تذكرون تعلمون خلافية إلا الآن بين أهل العلم والذي أفهم أن أغلب المحققين يرون أن من ترك الصلاة بالكلية لا يصليها أبدا فأن هذا قرينه على أنه معرض عن شرع الله عز وجل وعن دينه لأن الصلاة أعظم شعائر الدين وأنه بذلك تجري عليه حكام الكافر الخالص الله أعلم ننتقل إلى درسنا الآن وقد وصلنا إلى صفحة 400 35 وليس كذلك ها؟ نعم طحوية نشكوك شارح الطحاويب نعم وصلنا المقطع السالف المقصود هنا اقرأ عمر بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود هنا أن البدعاء هي من هذا الجنس يعني من جنس الذنوب من جنس سنوب الكبائر من جنس سنوب الكبائر وان كان في البدع اغلظ نشك لكن مع ذلك عند التفصيل لا تخرج من جنس الجلد البدع منها صغائر ومنها كبائر ومنها مكفرات ومنها مخرجات عن المله نعم نعم فإن الرجل لا يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تاول تاويلا اخطا فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا ولذلك السلف ما كفروا أهل البدع المؤولة المتأولة المتأولين ما كفروا مثل أكثر المعتزلة وبعض الجهمية وخوارج وأصحاب البدع العملية الذين لا يرتكبون الشركيات. هؤلاء لم يكفرهم السلف رغم أنهم بدعوهم وهجروهم وتكلموا فيهم وقبحوا أعمالهم وأمروا بتعزيرهم أحيانا ومع ذلك لم يكفروا نعم. فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط وهو أن الأقوال الباطلة المتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي, بما أو النهي عما أمر به يقال فيها الحب ويثبت لها, الو... ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها وعن أبي يوسف فرح بمسألة تكفير بالمسائل الواضحة غير تكفير بالمسائل الغامضة يعني التكفير بمن تعمد في الاعتقاد المخالف في المسائل الواضحة مثل مسألة القول بخلق القرآن أو الرؤية غير ألموذ غير واضحة ولذلك مما ينبغى أن في مسألة إطلاق الأحكام على الناس اختلاف الظروف واختلاف الزمان واختلاف المكان فعلى سبيل المثال وأرجو أن لا كلامي هنا على غير وجهه على سبيل المثال مسألة القول بخلق القرآن السلف اتفقوا في القامة الثالث الهجري وعلى في القرن الثاني كذلك أما في القرن الأول ما كان استثار ما كان استثار هذه المسألة لكن في القرن الثاني والثالث السلف كانوا متفقون أو كانوا على ما يشبه الإجماع على أن القول بخلق القرآن كفر وأن إنكر الرؤية كفر لأن هذا من قطعيات الدين وصار من المعلومات من الدين للضرورة لأن بحجة قامت فيه على الناس في ذلك الوقت لكثرة الكلام فيه الكلام فيه دخل كل بيت وكل حجر ومدر وأصبح قضية القضايا حدد خاصته في القرن الثالث وفي أهل المأمون بالذات ومن بعده صارت قضية القضايا حتى امتحن العامة فيها فالحجة فيها ظاهرة السلف قالوا كلامهم فوق المنابر وفي كل مجال وفي كل يعني مناسبة فكانت الحجة فيها قائمة فتقر هذا الأصل وبقي أصلا واضحا إلى اليوم لأن الإجماع ينقل من جيل إلى جيل إلى اليوم صارت قضية القول بخلق القرآن من القضايا الخطيرة التي يعلمها أهل العلم جميعا لكن لو افترضنا وهذا ما أردت أن أقوله وأرجو أن يفهم على وجهه الصحيح لو افترضنا أن إنسانا عاميا لم يسمع بهذه المسألة أبدا ثم جاءه متحذلة من بعض المفتونين وجاء يختبره يمتحن, يمتحن ويقول ماذا تقول هل مقرأ كذا وكذا فلو أجاب عن جهل بقول الجهمية يكفر ما رأيكم جاهل عامي لا يعرف شي جاءه واحد متحذلك متكلف متنطع في الدين يريد امتحنه كما يفعل بعض الناس انتحنون العوام وأشباه العوام بمثل هذه المسائل فقال له ماذا تقول في القرآن في القرآن أو كذا أو كذا ثم قال هذا العام مي الجاهل المسكين بقول الجهمية لأول وهل مكفره لا لعلم ولا شك له كان مسلما مؤمنا أخذ الحق بجعي وكذلك الرؤية أيضا من أمور واضحات عند أهل العلم كانت في عصر إثارتها من القضايا البدهية لأنها تثار عند العوام وعلى المنابر وفي كل مكان لكن لو أن إنسان الآن كما قلت على أن حماس سبق امتحنا جاهل من الجهل فقال ما رأيك في كذا في الرؤية ممكن ينكرها لأنه يا هذا عمر عظيم بايا لك عن الجهل أي ما يكفر يا أم الوهن أي كفر ومع ذلك أرجو أن لا يضنضان وتسير الركاب بالقول لا أقول بتكفير من يقول بخلق القرآن أو من كار رؤية أرجو ذلك لأنه أفترض لأنه العام الماضي حدث مثل هذا الكلام فطارت كلمة الأفاق على غير وجهها وأجزم أنها فهمت على غير وجهها مثل هذا الكلام فعلي حال أردت هذا التنظير لأمر مهم نحن نتكلم فيه الآن وهو قضية التكفير ليس كل أمر استفاد تكفر فيه وكفر فيه الناس وهذا ما أردت أن أقوله أن الناس بحسب الزمان والمكان وبحسب الظروف والملابسات قد يأتي يوم من الأيام بعض قضايا العقيدة ينسى, ينسى الكلام فيها فلا يتكلم فيها لخاصة العلماء فإذن الناس يُعذرون إذا جهلوها ولا يُكِذْخَرُون إذا خالفوها لأنهم ليس قصدهم المخالفة في قلوبهم لا سيما إذا كانت من أمور العلمية ليست من الأمور البدهية الفطرية ولا شك أنها مثل مسألة الرؤية من مسألة القول في القرآن ليست من الأمور البدهية الضرورية إنما من الأمور العلمية وإن كان استفاضوا فيها القول بحمد الله وأصبح الناس كلهم يعرفون القول فيها أو أغلبهم لكن مع ذلك تعتبر من الأمور التي تحتاج تعلم لأنها غيبية جسمية توقيفية ليست فطرية عقلية وعليها خطيسه نعم وعنبي يوسف رحمه الله أنه قال نظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيه ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة طبعا هذا كلام مبهم مجمل حقيقة كلمة إلا بأمر تجوز معه الشهادة كلام مبهم يقصد به أنك لا تشهد على المعين إلا بأمر تستطيع أن تشهد فيه كما تشهد عند القاضي في أمر من الأمور الثبوتية بمعنى أنت لو استشدت على شخصاً لم تره ولم تسمعه لكن سمعت عنه وقيل فيه هل تشهد عليه بما يرد الناس عند القاضي رأيك؟ ما رأيكم طبعاً لا تشهد كذا مسألة تكفير المعين نحن قال الناس فيه ومهما نقل يجب أن تشهد إلا بعلم والعلم لا يتم إلا بأسفل توافر الشروط وانتفاء الموانع أن تقيم الحج على الشخص وتصمع منه أو ترى منه ثم تتأكد أنه ليس متأول وأنه ليس بمكرى وأنه ليس بجاهل يعني أمور تستوضحها بنفسك ما لم تستوضح بنفسك فلا تأخذ بأحكام الناس وأقوال الناس في المعينة إلا ما كان عن طريق الاستفاضة عند أهل العلم الموثوقين الراسخين الذين يقيمون الحجة هذا امر ممكن تتبع فيه غيره في معنى تقول والله أقول ما يقوله العلماء نعم وتسند الأمر على العلماء لكن أنت بنفسك تشكد بشهادة غيرك لا الأمر المستفيد في الحكم على المعين تتبع إذا كنت لا تعرفه تقول والله أنا ما أخلص قولي عن قول أهل العلم ومع ذلك أنا لا أشهد بنفسي لأنني ما, ما يعني توافرت عندي شروط الشهادة أما ما لم يستفيد وأغلب أحكام الناس في ما لم يستفيد هذا أمر لا يجوز الكلام فيه في تكفير معين أبدا ثم ذكرت لكم في قواعد سابقة ومع ذلك فإن تكفير المعين ليس في مقدوري بل ليس من حق كل شخص أو كل طالب علم بل لا يتم ذلك إلا ممن يملكون الاجتهاد وإقامة الحجة والقدرة العلمية في ابن والاستعداد وتوافر الشروط في الحكم على المعينة الحكم على المعينة لا يتم بمجرد اجتهاد فرد أو فردين أو ثلاثة في مسائل معينة إلا في أمور محدودة يعرفها أهل العلم أما فيما يتعلق بما يحدث بين الناس الآن وقبل الآن فأكثره مما لا تتوافر في الشروط وأكثره من القول بالظن والرجم بالغير نعم فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار طبعا هذه لوازم, لوازم الشرعية ليست لوازم هذه عقلية لوازم شرعية وهي صحيحة معنى أنه من أعظم البغي أن تكفر الشخص بغير علم فمن هنا إذا كفرته لا شك أنك كأنك قلت بأن الله لا أغفر له إذا مات على ذنبه طبعا ولا يرحمهم لان الكافر لا تشمله رحمة الله عز وجل الا اذا تاب وكذلك اذا حكمت بالكفر على الشخص وما على ذلك حكمت بتخليده لنا هذه امور كلها خطيره جدا خطيره جدا تدلنا على خطر أو خطر الكلام وعظم الكلام في التشهير نعم فان هذا حكم الكافر بعد الموت ولهذا ذكر ابو داوود في سننه في كتاب الادب باب النهي عن البغي وذكر ولهذا ذكر في سننه في كتاب الادب باب النهي عن البغي وذكر فيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخل كالجنة فقضب أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالماء أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بغى الدنياه وآخرة وهو حديث حسن نعم. ولأن الشخص الحديث الأشك أن هذا فيه مواطن عبره وفيه أيضا قواعد أو قاعدة عظيمة من قواعد الشرق يجب أن يمسثلها المسلمون وطلاب العلم بالخصوص وهو أن الحكم على الناس مسألة غيبية لا سيما أن أغلب الأحكام تتعلق بالقلوب والظواهر ليست دليلا على البواطن دائما ثم هذا أمر الأمر الآخر أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعدى حدود ما كلف الله به في مسألة الأمر المعروف أنها المنكر الأمر المعروف أنها المنكر قائم على النصر وعلى إقامة الحجة وأيضا على أحيانا العمل بما يجب شرعا من تعزير وغيره للوالي أو ما من ينيبه لكن لا يصل إلى حد القول على الله فيما يتعلق المصائر العباد وأن المذنب مهما بلغ ما دام له في الله تعلق وله في الله رجاء فإنه يرجى له الخير أو يرجى له أن الله يرحمه مهما بلغت برهم ولا ينبغي لأحد من الناس أن يتألى على الله عز وجل وقد يكون هذا الإنسان الذي على العبادة قال هذا الكلام غاضبا لكن ينبغي أن لا يؤدي الغضب بالإنسان إلى أن يتجهوز الفدود الشرعي لا سيئا لا سكئا مثل هذا قد يقال أنه موقف استفزازي أن هذا المذنب استفز هذا, هذا الناصح فجعله يقول هذا القول حينما أصر على الذنب نكونوا مع ذلك المسلم يجب أن يضبط نفسه في هذه الأمور ولا, ولا عليه إلا أن يأمر وينهى وينصح ويعمل ما يستطيعه ثم أمر التوفيق أو الهداية بيد الله عز وجل ولا تذهب نفسه حصرات على الناس ولا يتجاوز الحد في الأحكام أو في الأعمال الحد الشرعي الذي يجب عليه فمن تجاوز الحد فقد تجاوز ما هو مطلوب منه شرعا فمن هنا تنطع والتنطع في الدين مهلكه نعم ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مكتهدا مخطئا مغفورا له أو يمكن أن يكون ممن لم يبلوه ما وراء ذلك من النصوص ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غطر للذي قال إذا ميت فاسحقوني ثم ذروني ثم غطر الله له لخشيته وكان يظن أن الله لا يفذر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا, نم... لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستثيبه فإن تاب وإلا قتلناه نعم لذلك يجب أن يفرط بعض أيضا من الأمور أو القواعد العظيمة التي يجب أن يستفيد منها طلاب العلم وهو ضرورة التفريق بين الحكم بالظاهر والحكم على الظاهر وبين مسألة الحكم على مصير الشخص أو على طلبه من حيث إجراء الأحكام العائد الظاهرة ومن حيث ما يجب على المسلمين تجاه إقامة حدود الله عز وجل وإقامة شرعه يعملون بالظواهر لكن لا ينسحب هذا الفقم على القلوب أو على مصائر العباد القلوب ومصائر العباد هذه أمور غيبية ولا تقوم القراءة عندنا إلا باستنفاذ جهد كبير لا يمكن أن يكون بمجرد التعامل العادي فإذن السلف كانوا يفرقون بين اجراء الحكم على الظاهر ومن يترتب على ذلك من امور في تعامل الناس بعضهم مع بعض وبين الجزم في حكم الشخص او على, على قلبه الجزم هذا امر لا, يتنا... لا يستطيع الناس ان يتناولوه اللهم الا لتوافرت امور مثل تصريح بالكفر او الانسان مثلا رد الدين ولا عنده في ذلك اشكال صرح بالردة عن الإسلام أو نحو ذلك هذا أمر لنفرغ منه لكن الكلام فيما يتعلق بالظواهر فقط يعني قد يظهر لبعض الناس أن أحد الناس أو أحد المذنبين يعني كثير الثجور كثير الأعمال الخبيثة كثير ما يعرض عن بعض الخيرات الأخيرة فتعتبر هذه قرائم عندهم يعني على أنه خبيث الطوية مثلا لكن ومع ذلك هل يجزمون بخبس طويته؟ لا؟ الجزم لا. لا يمكن ولذلك بقي المنافقون في عهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم أحد وتجرى ما عليهم ظواهر تجرى الأحكام عليهم حسب ظواهرهم كان المسلمون يعاملونهم ويرجلون عليهم جميع أحكام المسلمين ومع ذلك هم منافقون في الحقيقة لكن لا يعلم نفاقهم إلا الله عز وجل ومن أطلعه الله والله والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربه على بعض المنافقين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلع أحد الصحابة على أيضا بعض أعيانهم فهذا حسب ما يظهر له الحكم يعمل به أما غيرهم وغير من أطلعه الله عز وجل بالوحي وهذا أمر انقطع الآن لا يمكن لأحد من الناس يدعي أنه يعلم الواطن فإذا يجب أن نفرق من الحكم بالظاهر وبين الحكم على القلوب حكم على القلوب صعب ولا يتم إلا بأمور علمية شرعية لابد أن تتوافر فيها شروط وأن تنتفي فيها موانع وهذا من أكثر الأمور التي يخلط فيها الناس اليوم ويجهلونها نعم ثم إذا كان القول في نفسه كفرا في لإنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا يقصد بذلك أنه لن نفرق بين أن العمل كفر أو القول كفر وبين الحكم على من يفعل يعني مسألة معرفة القول أو العمل بأنه كفر هذه سهلة لأن النصوص واضحة فيها أما أن من فعل أو قال الكفر يكفر لأولي وهلا فلا لا يرزي قد يقول بل الغالب فقلت لكم هذا معلوم الغالب أن أغلب أن المسلمين الذين يقعون في الأمور الكفرية الغالب أنهم لا يكفرون الغالب لماذا؟ لأنه يكسر فيهم الجهل ويكسر فيهم التأول ويكسر فيهم الإكراه ويكسر فيهم التقليد فإذن القول أو الحكم بأن شيء من الأشياء كفر مقتبا النص الشرعي هذا سهل وتناوله سهل في النصر الشرعية لكن ليس كل من فعل أو قال يكفر إلا بشروط وانتفاء معانا هذه الشروط أيضا تحقيقها ليس لكل من يعني ادعى الإسلام أو كل من ادعى العلم وهو ليس من أهله أو من الراسخين للابد من توافر القدرة وتوافر الحجج والعلم الراسخ نعم ولا يكون ذلك ولا يكون ذلك إلا إذا كان منافقا زنديقا فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا وكتاب الله يبين ذلك فإن الله صنق الخلق فيه ثلاثة أصناف سنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادة خير وصنف مؤمنين هؤلاء كفرهم ليس محل النقاش هذه مثل أيضا يجب أن تكون وامحا ويجب أن توضح للناس لأن هناك من بدأ يعني يخلط في هذه المسائل ويلبس على الناس بدعوة أنه لا يجد أنك من كفر المعين فيستهدف أو يفتن الناس في القول بكافر أو, أو, أو يهودي أو نصراني أو مشرك ويقول لا نستطيع أن نكفر لا صحيح الله عز وجل فخرا من كان يهوديا نصرانيا مشركا لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو كافر هذه مسألة مفروغ منها مهم محل النقاش وليست هي التي قرضها أهل العلم في كتبهم كل ما قاله أهل العلم في تكفير المعين وتكفير أهل القبلة منذ أهل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتبعين اليوم أن هذا من أهل العلم لا ينطبق على القفار الفلس القفار الفلس نفرغ منهم نفرغ منهم نعم والصنف المؤمنون باطنا وظاهرا والصنف أقر به ظاهرا لا باطنا طبعا الصنف الأول معلوم والصنف الثاني معلوم الصنف التي ذكر الله عز وجل في كتابه الصنف الأول معلوم ما هو محجدان الكفار الخلص والصنف الثاني أيضا معلوم وهم يسلمون الذين يظهرون شعائر الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون شعائر الدين ويظهرون الإسلام ويحبون الله ورسوله هؤلاء لا شك أنهم مسلمون ولا نستطيع أن نخرجهم من الملة إلا بمخرج قطعه حتى وإن ارتكبوا آثام وإن ارتكبوا مظالم وإن ارتكبوا معاصي وإن ارتكبوا بدع إلا البدع الشركي البدع الشركي الواضحة طبعا تخرجهم أن الصنصر الثالث فهو الذي يخفى أمره وهو المنافقة وهذا مجهود حكمه الظاهر لدع الإسلام الإسلام وحكمه الباطل إلى الله عز وجل لا نستطيع أن نقول في قلبه شيئا الكفار الخلص معلومون والمسلمون الخلص معلومون نشهد لكل من أظهر شعائر الدين في الإسلام والإيمان والفئة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وهم المنافقون هؤلاء يعلمهم الله عز وجل ونحن لا نعلمهم لكن قد تتوافر عندنا قرائل على أن الإنسان فيه نفاق قد تكثر أو تقل قد تظهر عليه علام النفاق علامات النفاق والزندقة لكن مع ذلك لا نقيم عليه الحكم والحجة إلا بقرينة كإكرار أو نحو ذلك مما يعرفه أهل العلم نعم وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة وكل من ثبث أنه كافر في نفس الأمر وكان مكررا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا والزنديق هو المنافق طبعا من العلامات التي ممكن نعرف فيها الزندق والنفاق مثل سبد الله مثل من يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يهين المصحف أو نحو ذلك من الأعمال الشنيعة التي لا لا تحتمل ليس فيها احتمالات هذه لا شك تدل على الزندقة والكفر القطعي وتدل على النهاق واجراء الحكم فيها في الظاهر على نحو ما يظهر من الشخص نعم السحر يقتل لكن بسحره لفتنته لفساده في الأرض قد يكون كافر وقد لا يكون كافر في مسألة ما يجري منه يعني الساحر من السحرة وأغلب السحرة يقعوا في الكفر وبعض السحرة يمارس الدجل ويفتن الناس طمعا في الدنيا أو تحصيل أو يحب الشهرة فيدجل فإذا عمت فتنته فإنه يقتل لفساده في الأرض وقد يقتل أكثر السحرة لكفرهم لأن أغلب السحرة يقعون في الكفر الساحر أغلب السحرة يقعون في الكفريات لأنه لا يمكن يتناول السحر في الغالب إلا حالات نادرة إلا بالوقوع في الكفريات الشرقيات وغيرها وهناك من يمارس السحر ما لا نجزم كفره لكن ومع ذلك قد يكف شره عن المسلمين ولو بالقتل لفساده في الأرض ولذلك فقال بعض العلم لا يستتاب لأن مجرد الفساد في الأرض يكفي وقد يكون لم يكفر الله لله عز وجل ليست الحدود دائما تبنى على وكل وقوع في الكفر لا يبزل لا يبزل لذلك البغاة إذا بغوا على المسلمين أو أثاروا فزنة في الأرض يقتلون لمجرد أنهم أثار الفساد في الأرض والفتنة كذلك قد طع الطريق غير قد طع قد يكون من المسلمين لكن غلبت سهواتهم وشقاوتهم غلبت عليهم الشقوة فقطعوا السبيل فما ذلك إذا قدر عليهم يقتلوا قبل أن يتوب نعم إذا قدر عليهم قبل أن يتوب نعم وهنا يظهر غلط الطرفين فإنه من تفطر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنف ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تل عنه فإنه يحب الله ورسوله الله أكبر وهذا من النصوص التي لا يطيقها الخوارج وأمثالهم لا يطيكونها فعلا ويضيقون بها ذرعا فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل مع أنه حد في كبيرة من الكبائل ومع ذلك شاهدها له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله هذا هو الشأن في مسألة النظر إلى الأمور ينبغي أن المسلمين يقتدوا بمثل هذه النصوص الجامعة الحاكمة هذا من النصوص الحاكمة لأنها تعطي التوازن التي يجب أن يرجع إليها الناس في مسألة الوعد والوعيد فإن هذا الرجل اجتمع فيه تحقيق الوعيد عليه والوعد له هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نفهد فيه الوعيد في الشرب أي الوعيد في الدنيا بأن يجهد جولك أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلبه وفي نفس الوقت شهد له بالإيمان في نفس الوقت شهد له بالإيمان فإذن هذا مثل هذا النص يمثل القاعدة التي يجب أن يحتذيها طالب العلم ويحتذيها المسلمون جميعا في الحكم على أهل القبلة حتى في مسأة الولاء والبراء يعني يجب على الناس أن يتوازنوا في ذلك لأن القائد الشرعي أنك تحب المسلم بقدر ما فيه من الخير والفضيلة وبقدر ما يظهر منه من الطاعات وفي الوقت نفسه تكرهه بقدر ما يظهر منه من المعاصي فإذا كان هناك من المسلمين من عليه معاصي وفيه بعض مظاهر الخير تحبه بقدر ما فيه من الخيرات وتكرهه بقدر ما فيه من الشر واجتمع الحب والبغل والولاء والبراء في الشخص الواحد وهذا أمر ضده ضروري وأخذنا الأمور كلها بحد فمن الذي ذكي ثم المسلمون حتى لو طائفة منهم زكت فلان والآخرين لا يزكونه فتقال فتنة في الأرض نعم وهذا أمر, متيقن وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وآئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجعة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج ولكن الآئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع بجملة تلك البدع بل بفرع منها ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير نعم يقصد بذلك أن بعض العلماء قد تكون منه زلة يوافق فيها بعض أهل البدع أو أهل الأهواء هذه الزلة عن اجتهاد أو عن تأول أو عن أدم بلوغ الدليل أو نحو ذلك فهذه الزلة يجب أن لا تقلل من قيمة العالم ثم يجب أن لا فيها ثم أن هذه الزلات صارت من أسباب الفتنة عند أهل الأهواء لأن أهل الأهواء كل منهم الآن يزعم أن له سلف من خيار هذه الأمة ذلك أنهم يتلقطون الزلات من العلماء يجعلونها مرتكزا لأخذ أهوائهم أو للعمل بأهوائهم وهذا عليه كثير من أهل الأهواء في كل زمان كل من كان له هوا حتى من أهل السنة والجماعة نجده يتلقط من زلات العلماء في التاريخ ما يوافق هواه فيه فيهتم به في الناس هذا كثير جدا ليس في, في الأهل البدع فقط ولا فقط بل أقول حتى في بعض أهل السنة حينما تحدث بينهم بعض الخلفات والفتن في بعض الظروف تجد منهم من يلتقق أو يبحث عن بعض المواكث وبعض الأقوال وبعض الزلات العلماء فيتخذها ركيزة لتأييد هواه وقد يشعر بذلك وقد لا يشعر كل لا يشعر أنه مخطئ ومع ذلك لا بد من أكرار الحق ونفي الباطل في مثل هذه الأمور يقول أن كثير من البدع قد يحتجون فأهل الأهواء قد يحتجون لزلة العلماء المعاصرين والأولين والأمواث والأحياء وهذه مسألة يجب أن يقعد لها طلاب العلم ويتبصروا فيها لسيما أنها كانت صارت الآن من كثير من سبب وقوع كثير من الناس في الأهواء الفتن لعدم معرفتهم في الأصول في تقرير مثل هذه الأهواء ويكفينا نضرب مثلا في ما وقع من أهل الاهواء الفرق الكبرى في ارتكازها على بعض الشبه التي او بعض الزلات التي وقعت من باب العلماء فمثلا المعتزله يدعون ان لهم سلف من الصحابه وهم الملائكه الذين اعتزلوا الفتنه هذا مجرد الاشتباه في الله فقط اخذوا الاسم في الله وجعلوه موطن فتنه اهل المسلمين فزعموا أن الاعتزام هو مذهب أولئك الذين ما شاركوا في الفترة بين الصحابة فزعموا أن هؤلاء هم أصول المعتزلة وأنهم هم الذين أقرب إلى الحق لأنهم ما وقع تنسلتهم ولا أيديهم في الفترة ولا شاركوا فصارهم أزكى الأمة فزعمت المعتزلة أنها أزكى الأمة ثم جاءت الشيعة وزعمت خاصة الشيعة المتأخرين زعموا أن لهم سبب من الأمة فقالوا كان على التشيع سوفيان الثوري وقت من الأوقات وفلان وفلان وعمار بن ياسر وسلمان الفاسر الفارسي وقالوا بالحاكم النيسابوري وقالوا بالإباب الصنعاني ابن الرزاق وهكذا قالوا أن هؤلاء فيهم تشيع إذا التشيع موجود بالسلف وهكذا ما تجد أن كل مبطل يبدعي أن له من هذه الأمة السلف و الآن كما قلت كثرة البلوى بهذه الأمور مما يوجب على طلاب العلم أن يحرروا هذه المسائل وبينوه للناس ويعطوا الناس المناهج والموازين وكيف توزن أعمال السلف أنفسهم على ضوء قواعدهم أنفسهم قواعدهم لأنفسهم لأن السلف وضعوا قواعد بعضهم قد يخالفها لا عن قصد لكن عن اجتهاء فذلك العبرة بالمناهج والقواعد والأصول وليست بمفردات التصرفات العبرة في الاقتداب السلف وأخذ منهجهم هي ما قالوه وما قرروه في جملتهم من مناهج وأصول وليست العبرة بمفردات سلوكهم وإن كان سلوكهم في الجملة لا شك أنه على هذه الأصول لكن أقصد أنه قد تحدث بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الكلمات التي تخالف الأصل فيظن فيأتي من هو محثون أو جاهل فيأخذ هذه الكلمات فيقررها أصلا خلاف الأصل الأول الذي اعتمد عليه السلف وأنا أدعي أن أكثر السلف الذين وقعوا في بعض المواقف أو خرجت منهم بعض الكلمات التي هي خلاف منهج السلف أغلبهم أثر عنه في التقعيد ما يخالف قوله وفعله عندما يقعد تجد أغلبهم أغلب من أثر عنهم بعض المواقف المشتبهة تجد أنه حينما قرر أو تكلم أو ألف التزم منهج السلف في هذه المسألة التي خلف فيها عن اجتهاد مما يجعل في مجموعهم العصمة في مجموع الأمة العصمة لكن ليس في مفردات تصرفاتها نعم فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادك أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ما في سرد النصوص التي ورد فيها ذكر الكفر بمعنى الكفر الأصغر والكفر غير المخجم من الله والكفر العملي فمن المناسبة نضع لهذه الفقرة عنوان ممكن أن نقول المسائل التي ورد وصفها بالكفر وهي لا تخرج من الملة او الامور التي ورد وصفها بالكفر وهي لا تخرج من الملة او الكبائر التي سميت كفرا الكبائر التي سميت كفرا او من الكفر الاصغر او نماذج من الكفر العملي او المعاصي المكفره التي لا تخرج من المله نعم المعاصي المكفرة التي لا تخرج من المل نعم كل النماذج يج tag inbها الشيخ من النصوص هي من الامور التي جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن أو وصفها في القرآن أو على لسان نبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر مع أنها عند أكثر أهل العلم لا تخرج من المل عند أكثر أهل العلم لا تخرج من المل وقد يكون منها صور مقردسة لكن ليست هي الأصل الأصل في هذه الأمور أنها ليست مضرجة من الله وهذا ما عليه سلف الأمة بل أكثر السلف يضربون هذه الأمور أمثلة على أنه ليس كل كفر